وتلك حدود الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَنَ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوِيعَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ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 واللائي أسن من المحيض من نساءكم إن رتبة فعدهن فعدهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولئك الأحمال أجلهن أي ضعنا حملهم وَمَن يَتَقِلَّ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْر وَمَا أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعِظِمْ لَهُ أَجْرًا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 وَإِن كُنَّ أُنَاثَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 رسول لي يَتَلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا